ولين حدا هاي ليله فرحه ميلاد الازهار هاي ليله فرحته ولين حدا هاي ليله فرحته ميلاد الازهار هاي, هاي, هاي نبعث تهاني للوصي حام الحما واحلى الاماني للنبي وفاطمه ولحن الاغاني من فرحنا نقدمه ولحن الاغاني من فرحنا نقدم الوالد الاكبار والنجات محبتها علينا حاجه هاي ليله فرحك ميلاد الازهار هاي ليله, ليلة بميلاد الازهار للحسين حبنا على الفطره من الصغور شافع ذنبنا والامل يوم الحشير نور دربنا يزهي من وجه البدير نور دربنا يزهي من وجه البدر ونريد يحضر بالحساب شدتاي فرحة ميلاد الأزهار هاي ولينا حدار ابن ميلاد الأزهار نهن العقيله زينب بجيت القمار ماكو مثيل بالوفا راع الفخر واللي يعتني لا يحسب حسابه بتشار واللي لا يحسب حسابه بتشار للفضل محور والفضل من شيمته علينا حدا هاي ليل ايت عيد ميلاد الازهار هاي صاحب الغيره واسمه سبع القنطره نور العشيره وللحواشم مفخره عذيد ونصير لب العتر الطاهره عظيم ودنصيره لب العتر الطاهرة ما ساع قصر عن أخوه ونصرته هاي ليله فرحه ميلاد الازهار هاي ليله فرحه ميلاد الازهار والانا حدا هاي ليله فرحه ميلاد الازهار زين العباد ليله فرحه مولدا درب الرشات فضل العلماء مهدى راع المراد ما يرد من يقصد راع المراد ما يرد من يقصد للتقوى منبر والعباده سيرته هاي ليله فرحه ميلاد هتا ولينا حداه ليله فرحه ميلاد الازهار ليله فرحه انولده والشرف والمرجله زادوا شجاعه من صلب عقد الولا وشلون اوصف وعنه تشهد كربلا وشلون اوصف وعنه تشهد كربلا لا ما تعذر حاشا تقبل غيرته فرحة ميلاد الأزهار هايلة فرحتها ولينا حيدان هايلة فرحتها و احنا بفضلهم عندنا هاي المنزله نتوجه لهم من نطيح بمعضله نبقى باملهم ولنريد نحصل نبقى باملهم ولنريد نحصل حظهم المصدر للالهه وجنتهين حدا هاي ليله صرح تديلا دزها ليله فرحته ولينا حداه ليله فرحته ابن ميلاد